تسجيلات دار الحديث بالفيوش تقدم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وربه لا شريك له ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى اعلموا رحمكم الله أن أهل السنة هم أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على الكتاب والسنة أو كما قال رحمه الله تعالى لأن الفتن أو الفتنة سفينة بغير ربان فإذا ركب, فإذا ركب فيها العب لا يعلم أين ستذهب هذه السفينة لأنها بغير ربان ولكن إذا صبر واتق الله جل وعلا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إن في هذه الدنيا ثلاثة أنهار نهر الحسنات ونهر التوبة ونهر الصبر على الإبتلاءات فمن لم تطهره هذه الأنهار فنار جهنم أولى به أن تطهره وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصبر كما جاء في السنن من حديث معقل بن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الإيمان الصبر والسماحة صححه العلامة الألباني في صحيحته وهكذا يقول الله جل وعلا إنما يوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب وهكذا يقول الله جل وعلا في شأن العلماء وَجَعْلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ فالصبر والتحمل والبُعد عن الفتن هذا هو الخير نعم يا عباد الله فهكذا يقول أبو العالية رحمه الله تعالى في كلماتٍ عظيمة قال يأتي على الناس زمانٌ تخرب فيه صدورهم من القرآن ولا يجدون له حلاوة ولا لذاذة وإذا قصر أحدهم بما أمر الله به قال إن الله غفورا رحيم قال وإذا فعل أحدهم ما نهى الله عنه يقول سيغفر لنا الله إن لم نشرك به شيئا أمرهم كله طمع ليس معه صدق يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب فهكذا الذي يتحمس ويستعجل هذا الذي يخسر نعم وحسن الظن هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث عندما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى قالوا له ماذا تقول في الحجاج بن يوسف فقال فيه كافر فقال الحجاج بن يوسف يا رب قد حلف الأعداء واشتهدوا أيمانهم أنني من ساكن النار وحلفوا على عمياء ويحهم فما ظنهم برب العفو غفار إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أعتقوهم عتق أبرار ويا رب أنت أولى بذلكرم قد شبت رقا فأعتقني من النار فماذا قال الحسن البصري قال فلو نجاه الله من النار فبهذين البيتين قيل له لماذا قال لأنه أحسن الظن بالله جل وعلا أي في قوله يا رب قد حلف الأعداء واشتهدوا أيمانهم أنني من ساكن النار حلفوا على عمياء ويحهم فما ظنهم برب العفو غفاري الله جل وعلا هو الذي يعفو وهو الذي يصفح فهذا العبد الذي يستعجل فكم رأينا في المجموعات مما يسمى بالواتساب والفيسبوك والتويتر والماسنجر وغيرها من هذه البرامج وخصيصا الفيسبوك والواتساب الذي اتفق فيه مشرف هذه المجموعة ومشرف هذه المجموعة على العلم والتناصح والفتاوى والدروس والخطب والمحاضرات فإذا بها قد تقتلب وقد اقتلبت كثير في المناقشات والمجادلات والسب للعلماء وعدم الاحترام وتجد بعضهم ما له في الاستقامة إلا أشهر وهو يسب ويلعن ويكثر ما يتق الله جل وعلا وما يعلم أنه سيقف بين يدي الله جل وعلا والله جل وعلا يقول وقفوهم إنهم مسؤولون فعليك أن تعلم أيها الشاب أن هذه الفتن عليك أن تأخذ هذه النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن وَلَمَا نُبْتُلِيَ فَصَرَ فَوَاهَا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أن, إن الشيطان قد أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم ويقول الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أكلا وقال بسم الله فإن الشيطان لا يأكل من أكلٍّ ذُكر فيه اسم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل بيته وقال بسم الله فإن الشيطان لا يفتح باباً ذُكر فيه اسم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى أهله وقال باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال فإن قدر بينهما ولد لم يصبه شيطان محاربة من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في أحاديث كثيرة والحديث الذي ذكرته كما سمعتم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم والله جل وعلا يقول يحكي لك عن هذا الشيطان الذي أنت تصاحبه والذي أنت تقبل عندما يوسوس لك بأشياء ماذا يقول لك في يوم القيامة فما قال الله جل وعلا وقال الشيطان, وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا دعوتكم الا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يتخلى عنك يذهب ويتكلم بهذا الكلام وأنت تعرف أن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فعليك أن تعلم أيها الشاب أن الدين ليس بالأهواء وليس بالاستحسانات وليس بالتقديم وليس بتقديم هذا عن هذا إنما الدين بالاتباع كما يقول بعض السلف من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ ومن التسليم في الفتن في حادثة الإفك ماذا تقول زينب بنت قحش رضي الله عنها قالت أحمي سمعي وبصري فأنت قل أحمي سمعي وبصري ولساني تجنب هذه الفتن تماما واعتزلها ولا تكن ممن يشارك فيها وينثورها وأنت ما قد اخضر عودك في طلب العلم وليس عندك علم ودراية حتى أنك تصطدم في هذه الفتن وفي هذه المحن نعم يا عباد الله فعلينا أن نتق الله جل وعلا في السر وفي العلن فيما نكتب وفيما نقول وهكذا فيما نعمل وهكذا فيما نعتقد لأن هذا من حسن الأعمال فإن الصبر والتحمل والصبر على البلاء والصدق هذا يدل على فلاح المؤمن نعم يا عبد الله فعليك أن تعتزل هذه الفتن وأن تتق الله جل وعلا وأن لا تباذر وتشمر وتسارع في إشعال الفتن في الليل وفي النهار بالكذب وبالغش وبسوء الظن فهذا كله قد يعود عليك وقد تنتكس عن الاستقامة لأنك شاركت في هذه الفتن في الكذب فهكذا لو قلنا ما هو الأعظم قراءة القرآن أم السنة كل ما نقول أن القرآن أعظم من السنة فهل يجوز لك أن تقرأ القرآن وخطيب الجمعة يخطب كلا لا يجوز لماذا؟ لأن الدين بالاتباع وليس بالابتداع وهكذا في الحج عندما ترمي الجمرات ترمي بكم يا عبد الله بسبع حصايات فهل تستطيع أن ترمي بالثامنة لا تستطيع لماذا؟ لأن الدين ليس بالعقل وليس بالاستحسانات وليس بالأهواء ولكن الدين بالاتباع وبالصبر وبالتحمل وبالتأدب وهكذا لأنه يقول حسن البصري رحمه الله تعالى لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك جنتك وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من نارك وما قرب إليها من قول وعمل وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله والسلام يا صاحبي